بسم الله الرحمن الرحيم فاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم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 تَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَ فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَ كَٱلَّذِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ لِي سِرَائِلْ قَالَتِ الرَّعْوُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ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 كَمِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ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 تَجَمَّعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم مُّجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ ائْتِ قال لعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون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 إنَِّهُ لَكَ بوكُم الَّ عَمَكُم الصِحْرَ فَلَ سَوفَةَعَلَمون لَقَبْتِ عَأَدَكُمْ وَأَْجُ لَكُم مِنْ خِلَافِ وَلَ أُصَلِّبًاَّكُمْ أَجمائين قالَاوا لَا ضَيرَئ إِلَ رَبِّنَ مُ قَلون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 117. وإنهم لنا لغائضون 118. وإنا لجميع حاذرون 119. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كَذٰلِكَ وَآوَرْنَاها بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ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 قَال هَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطين رب هب لي حكمه وان لحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ابي كان من الظالمين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 اللَّهِ هَل يَنصُرُونكم او يَنْتَصِرون فَقُبِكُوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجماعون قال وهم فيها يختصمون يا الله ان كنتم في ضلال مبين اذ نسويكم فِي الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ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 إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتقونا من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فاستح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجم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 إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أدو إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية فتَتَّقِذونَ مَصَان على عَكُم تَخْنُدُون وَإذاَا بَقَشكُ بَقَشْتُم جَبارين فَتَّقُاه وَأَقعون وَاتَّكُ الذي أَمَدَّكُ بِمَا تَعللَمون أََذَّكُ بأَمامون وَبَنين وَجَّون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 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُطْرَقُونَ فِيمَا هَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ صَلْعًا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 فَآتِ بِآيَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيأْخُذَكُم عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا لَهُمْ بَهِيمَةً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 قالوا إن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أحدهم 124. إذا أعطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 125. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم 127. كذب أصحاب الأيكة المرسلين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 وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّهَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّنِينَ وَمَا وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين 115. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين 116. قال ربي أعلم بما تعملون إنه كان عذاب يوم عظيم إن فِي ذلك لآية وما كان أثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نَزَلَ به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي أبين وإنه لفي زور الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سنتناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن فبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا كَرَا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَقِيرُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمَاءِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لِمَنِ اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم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 رَأَيْنَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَمُنُّونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب